أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم قيامه ولا أقسم بالنفس لغوامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَن يَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْيَأْمِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يقول الإنسان يومئذ أين البطر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر يلبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان لسان وانا نفسي بصيرا ولو القى معذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جلعوه قرانا فاذا قرانا ف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 إلى ربك يومئذ المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أن يتمطى أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أي يترك سدى ألم يكن قصة من مني يمننا ثم كان علقة فخلق فسوّى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على